إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرٌ وَإِنَّهُ انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها يُفجِرُنَّها تَفجِيرًا يُوفُنَّ بِنَذْرِ وَيَخافُونَ يَوْمًا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 لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها متكينا فيها متكينا فيها على الأراك لا ي فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت, وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب, وأكواب, وأكواب, وأكواب وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى تسمى تسمع ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم, إذا رأيتهم, إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا أن ما رأيت نعيمه نعيمه وملك كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئلأم مثرة وإذا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 إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكُم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نحن نَزَّلْنَا عليك الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما